بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب السماوات والارض جميع ما لك ترسم ان من اجلته ربنا وسلاما ربنا يزيد في خلقنا يا شا يُؤْمِنُونَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيمٍ ما يستخل مَنْ لَطَفَ بِاللَّهِ لَنَا سِرَّ رَحْمَتِهِ سَلَامًا سَكَنَهَا وَمَا يُنْشِئُ السَّلَامَ أَرْسَلَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ عَنْهُمْ حَفِيٌّ يا اِنَّ النَّاسَ كَانُوا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَلَمَن يُطَّعِهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَلَمَن قَالُوا وَرَبُّ اللَّهِ يَضْرِبُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ لِيُذِيقَ كَطَأْهُ كُلُّ مُتْرَفٍ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُردُّ الْأُمُورُ ۗ وَلَئِنَّهُمْ إِلَّا نَاقُونَ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم يَظُنُّونَ لَن كُنَّا عَدُوًّا فَتَشَيَّءُهُم عَدُوًّا إِنَّمَا يَجْهَلُونَ يَسُؤُونَ الْأَصْحَابَ مِنْهُمْ الَّذِينَ لَا تَفْعَلُ لَهُمُ الْعَذَابُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ نُورٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ أَفَسَنَّ مِنَّا لَهُ عَمَلٌ يَرَاهُ حَسَنًا فَآمَنَ اللَّهُ بِكُلِّ مَنْ يَشَاءُ فَاهْلُو نَفْسَكَ عَلَى الْهَمِّ حَسْرًا إِنَّ اللَّهَ عَنَّا غَنِيٌّ لَا يَسْمَعُ قَوْلَ الْمُؤْمِنِ أَرْسَلَ لِيَاحَا حَفَتْ خَيْرَ سَحَابٍ فَسُقْنَاهُ إِلَى بلد فَأَحْمَنَ مِنَ الْأَرْضِ بَعْدَ نُسْخِهَا كَذَلِكَ الْمُسِيمُ من, مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَسَنُلْهِ نِعْمَةَ دُنْيَاهُ إِلَيْهِ نَصْرُهُ فَلَمِنْ قَوِيٍّ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْسُو والذين ينسلون السموات لهم عذاب شديد ونذكر إلهه وهو يجلم والله خلقكم تراباً ثم من وَمَا تَحْمِلُنَّ إِلَّا بِعِلْمِ وَمَا هُوَ بِعَزِيزٍ عَلَيْهِ ۚ وَلَئِنْ نطقَ عُمُرٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ بَغِيًّا عَدْوًا مُّصِرًّا كَالسَّائِرِ شِرْبَهُ وَمَا لَهُم مِّنْ عَاجِزٍ وَكُلٌّ مِّن تَأْكُلُونَ لَحْمَهُ وَطَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ بَشِيرُهَا يَتَرَسَّلُ كَسْرُ نَوَافِلٍ ثَبَتُوا مِنْ ظُلُمٍ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَالنَّهَارَ فِي اللَّيْلِ يَقَرُّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَسْبَحَانِ فِي لا يملك من ربكم يضركم ولا ينفعكم ومن دون الله ما يملكون من انتمير انهم يدعون لا يفعلوا ضرا اكوا ولا هم مستجابوا لكم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِدْقِكُمْ وَلَا يُنَبِّغُكُمْ نُطْقٌ قَدِيمٌ يَأَيُّهَا يا النَّاسُ أَنْتُمْ قُرَاءٌ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِنَّ يُدْخِلُكُمْ وَيَجْعَلُكُمْ دَارِينَ وَمَا بَالُكَ عَلَى اللَّهِ الْعَدِيمِ بَلْ تَيَمَّمُوا وَجِرَاحُ الصَّرْفِ وَإِن تَدْعُونِ فَإِلَيْهَا لَا يَحْمَلُ مِنْ ذَنْبٍ وَلَوْ كَانَ بَغِيًّا يُؤْمِنُونَ بِرَبِّهِمُ الَّذِي أَخْرَجَهُمْ مِنْ ظُلُمَاتٍ إِلَى النُّورِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الزَّكَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يُزَكِّي لِنَفْسِهِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَنَحْنُ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَلَا مِنْهُمْ وَلَا, ولا الْحُرُّ يَوْمَئِذٍ أَحْيَاءٌ وَلِلْأَمْوَاتِ إِنَّ اللَّهَ يُنْعِشُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ هُمْ فِي القبر فَإِنْ مِنَ أُمَّةٍ لَّكُم إِلَّا قَالَتْ عِبَادُهُ نَبِيٌّ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ أَسْمُرُّ فِى الْبِلادِ جَ يُرْسِلُ رَسُولَهُ بِالْهَدْيِ وَالذُكْرِ وَبِكِتَابٍ مِّنَ اللَّهِ وَيُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ فَأَخْرَجَ يَدَهُ فَمَرَأَى يُمْنًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ومن الجبال الْجِبَالِ بُرْدٌ وَسُمْرًا مُسْتَوِيًا أَلْوَانُهَا وَوَرَقًا بِخُضْرٍ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ من الوان فبال انما يخص الله من عباده العلماء ان الله العديد وال لا تَوَانَ وَأَن من مِمَّا رَجَقْنَ لَهُ كِذْبًا وَعَلَى اللَّهِ تَنِيْرُون كَذَبَةً لَنْ تُقْدِرُوا دِيَوَانُهُمْ عُذْرٌ وَيَجِدُونَ مِنْ سَجٍّ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ مِن كِتَابِهِ الْحَقَّ قَطَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا خَلْفَهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظًا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا فَمِنْهُمُ الظَّالِمُونَ نَفْسَهُ وَمِنْهُمُ الْمُقْتَصِدُونَ وَمِنْهُم سَالِكٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ التَّقْدِيرُ الْعَظِيمُ جَنَّاتٌ عَادِيَةٌ وَدُرُرٌ لَمْ يُحَمَلُوهَا مِنْ أَثَامِرٍ وَبَدِيعٌ وَلُؤْلُؤٌ وَلِبَاسٌ مِنْ ثُلُمٍ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ من الَّذِي أَمَنَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ مِن رَبِّنَا يشكون الذين اخلوا ما دار المقام تنقم يوم الثلاثا فيها نقوم ولا يوم الثلاثا فيها لِين تَتَوَلَّى مِنَّا مُجْرِمٌ مَّلَأَ يُقضَى عَلَيْهِ فَيَمُوتُ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مِنْ عَذَابِهِ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَهُمْ يَصْلُخُونَ فِيْنَا رَبَّنَا فَرِجَالًا نَحْمِلُ صَالِحًا وَالَّذِينَ كُنَّا لَهُمْ أَوْلًا لَمْ يُعَنَّ مِنْ رِزْقٍ مَا يَسْتَغِيثُ فِينَا تَتَّخِذُوا وَجْهًا أَكْلٌ مِنَ الذِّمِيمِ فَهُوَ قَدْ مَالِ لِلْجَانِّ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الطَّلَائِعَ فِي الْأَرْضِ تَنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ ولا يزيد الكافرين نصرهم الا قتا ولا يزيد الكافرين نصرهم الا قتا الا ارايتم شركا اَكْثَرُهُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَرُونَ مِنْ مَا خَلَقَ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ في مِنْ سِبْكِهِ السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَأْسٍ مِنْهُمْ بَلْ إِنَّهُمْ وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَاتِ اللَّيْلِ وَآيَاتِ النَّهَارِ ۚ وَخَلَقْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۖ كُلٌّ لِّأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَابْتَغُواْ مِنْ, من فَضْلِ وَأَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ فَلَمَّا آَمَنَ نَبِيٌّ لَّيَكُونَنَّ أَهْدَى مِن أَسْبَلِ أُمَمٍ فَلَمَّا آَمَنَ نَبِيٌّ مِّنْ مَا دَامَ إِلَّا من الارض ومكث والسنين ولا يحول المد السنين الا باذنه فهل يوم ينئا الاكمه الاولين أَلَمْ تَجِدْ تَبَدَّلَ سُنَّةَ اللَّهِ, سنة الله في مَنَ كَذِبِينَ وَلَمْ تَجِدْ تَبَدَّلَ سُنَّةَ مَا مَتَسْفِلَا أَلَمْ يَسُؤْكُمُ الْعِذُّ فَيَذْكُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانُوا عَامِلِينَ عُجْدَةً مِنْ شَجَرَةٍ كَذَلِكَ مَا وَلَى وَلَا تُنْظُرْ إِنَّ لَهُ كَأَلَّ عَلِمَ وَلَا أُقْسِمُ بِالْعَاقِبَةِ لَمَسْكَنَةٍ وَلَا بِالْأَبْصَارِ الْغَاشِيَةِ وَلَا بِالْقُرَى الْحَاضِرَةِ وَلَا بِالْقُرَى الْبَعِيدَةِ وَلَا بِالْأَبْصَارِ الْغَاشِيَةِ وَلَا بِالْقُرَى الْحَاضِرَةِ وَلَا jele munta